هو أعلم. يقول السائل رجل يتهم مشايخ الجزائر ويقول إنهم يعتذرون لمن يسب الله غاضبا ولا يكفرونه ويتهمونهم بالفتوى بجواز الاختلاط ويتكلمون فيه ويقول حتى الربا قد عم وطم فما قولكم في الشيخ فركوس ومشايخ الجزائر أقول أولا مثلي لا يسأل عن الشيخ فرقوس مثلي لا يسأل عن المشايخ الكبار إنما يسأل أمثالي عن طلاب العلم أمثالي أو عن الناس الذين هم من أهل الأهواء والبدع أما أهل السنة وعلماء السنة فهؤلاء لا يسأل عنهم أمثالي فهذا من العيب وهذا الشيخ عالم سلفي معروف وقد أثنى عليه شيخنا الشيخ شيخ ربيع وغيره من المشايخ يثنون عليه فالكلام فيه كلام في علم من أعلام السنة وهذا من مسلك أهل الأهواء والبدع وهو الطعن في العلماء فبعض الناس لا يرضى الكلام في الشيخ يحيى الحجوري لأنه عال ومع ذلك يطعن في الشيخ فركوس اتهنهم بالتهم فهذا غلط مخالف لمنهج السلف فالطعن في العلماء لا يجوز والرد على العالم إذا أخطأ بالدليل والبرهان لا بأس بذلك لكن دون الطعن الذي هو أشبه بطعن أهل البدع وبدون التشهير به والطعن في نيته وفي سلفيته والشيخ فركوس عالم له استهاده وما أخطأ فيه يرد عليه خطأه وما أصاب يشكر عليه كغيره من مشايخ السنة ومشايخ الجزائر المعروفون بالسلفية هؤلاء لا يجوز الكلام فيهم ولا الطعن فيهم بل يذكرون بالجميل ويثنى عليهم بالخير ويعني يتعاون معهم على البر والتقوى وأما اتهامهم بأنهم يعتذرون لمن يسب الله غاضبا فهذا الأمر فيه إجمال لأن الغضب إذا كان مغلقا يذهب العقل فوقع السب من الشخص هذا لا يكون كافرا بإجماع أهل السنة لا يكون كافرا أما إذا كان عاقلا وغضبه غضب متوسط يعي ما يقول فهذا هو الذي لا يعذر في سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام أما إذا كان فاقد العقل فإنه لا يقع منه الكه كالمجنون والغضب المغلق وكذلك كالذي يكون سكران حمزة رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لما نصحه لما أنكر عليه أن جب سنم الجمل الذي اشتراه علي رضي الله عنه وكان قد أعده لعرسه بالفاطمة وحزن حزنا شديدا لكن عمه فعله وهو سكران في ذلك الوقت قبل تحريم قبل تحريم الخمر فلما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع عمه قال وهل أنتم إلا عبيد أبي يعني ما عبر الرسول عليه يعني ما يعني في ذلك الوقت تكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام فيه تعبير خطأ وباطل لكنه عرف أنه سكران فعذره ولكن ليس معناه أنه عذره بمعنى أنه لا يعاقب هذا حق شخصي. إن طالب في القضاء أن يعاقب هذا السكران على تعديه عوق لكن لا يكفر والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن حمزة لأنه عمه حق شخصي له وكذلك علي رضي الله عنه هذا عمه وهذا حق شخصي له فإذا تنازل فلا شيء عليه لكنه المقصود أنه لم يكفر حمزة ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يسلم مرة أخرى وكذلك إذن الإنسان إذا فعل الأمر الكفري غضب غضبا ليس شديدا لكنه غضب غير مغلق ولو كان شديدا لكن غير مغلق يعرف ما يقول ولكنه من شدة الغضب يتفلت الع... أعصابه ويتفوه بأمور منكرة لا يقول وحال هدوئه ولكن يعرف ما يقول ويستطيع أن يكذم غيظه لكنه يسترسل فهذا الذي فيه تكفيره نظر وخلاف بين العلماء ومثله أحرى بأن يكون كافرا لكن هي مسألة اجتهادية في من كان غضبه شديدا يجعله يتكلم بما لا يحسن بما لا يقول أصلا في حال صحته لذلك اختلف العلماء في طلاق الغضبان والطلاق بإجماع العلماء يقع إن تلفظ به صريحا فما بالهم فما بالهم لم يوقعوه من الغضبان إذن المسألة فيها خلاف وهل هذا القول يدخل تحت قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق إذن هل هو مغلق أم لا والغضب على ثلاثة أنواع أو ثلاث مراتب الغضب اليسير فهذا بالإجماع يقع يقع طلاقه الغضب الشديد الذي لا يغلق ولكن أو فيه درجة يسيرة من الإغلاق بحيث يعقل ما يقول ولكنه يعني يكون في حالة يعني لا يملك نفسه يستطيع يجاهد لكن يضعف فهنا اختلف العلماء في إيقاع طلاقه المرتبة الثالثة من مراتب الغضب المغلق الذي يرتفع عنه التكليف خلاص يكون مجنون لا يعقل سكران بالغضب فهذا لا يقع والحديث صريح في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق والاغلاق يكون بالغضب الشديد أو الفرح الشديد أو السكر ونحو ذلك إذن مسألة صد الله عز وجل مسألة عظيمة ولا يعني يتكلم في العلماء أو الطلاب العلم بهذا الكلام بهذه السرعة ولا بد أن يراعى عامة الناس فيشدد عليهم في هذا الباب ويقال إن سب الله عز وجل إذا وقع من إنسان يعقل فهذا كفر أكبر كفر أكبر مخرج من الملة إلا إذا كان فقد عقله ولا يدري ما يقول بحيث أنك إذا سألته هل قلت كذا يقول لا والله ما قلته هذا مغلق هذا غادب عن الوعي مثل هذا المعذور أما الذي معه وعيه ولو كان غضبه شديدا فالذي يظهر أنه كافر مرتد والله أعلم ثم الفتوى بجواز الاختلاط أنا لا أعلم عن هؤلاء المشايخ أنهم يجوزون الاختلاط بل يحرمون الاختلاط ولكن يذكرون بعض الأحوال وبعض القواعد التي تدل على استثناء بعض الحالات وهناك فتاوى لبعض العلماء أشبهت بهذه الفتاوى. كنت مع أبي عبد الحق العراقي عند الشيخ عبد المحسن العباد سألناه بعد صلاة العصر وهذا قبل تقريبا سنة أو سنتين. فقال له يا شيخ أنا في جامعة في العراق وهذه الجامعة مختلطة لكن يدرس فيها الأشاعرة وكذا وأنا لما دخلت اثرت وانا شرت العقيدة السلفية وصرت القرر على الطلاب كذا وكذا من العقيدة وصار هناك تغير وطبعا هذا بمساعدة مدير الجامعة هناك فسأل الشيخ هل في مثل هذا الحال يجوز لي أن أدرس تخطيف الشر والدعوة إلى التوحيد وقرأ عليه فتوى لللجنة الدائمة فيها هذا الاستثناء وفيها مثل هذا الحال فأجابه الشيخ بأني أفتي الناس بأن الاختلاط حرام ولا أجوج لهم شيئا من ذلك ولكن إن كان الأمر كما تقول فلا بأس بذلك يعني الشيخ بالعموم يحرم ولكن لهذه المسألة بالخصوص مع ما ذكره الشيخ عبد وعبد الحق من الحال إن صح هذا الحال فالشيخ يقول بذلك يعني وفق سؤال السائل يبقى الآن في الواقع هل صحيح أنه مؤثرون يخففون الشر أم أن الشر المترتب على التدريس في الجامعات المختلطة زاد أنا الذي أعتقده أن وجود السلفيين في الجامعات المختلطة أمر محرم ولا يجوز للأدلة القاضية بتحريم الاختلاط ولأن كثيرا من الشباب السلفيين فسدوا وفسقوا لما دخلوا تلك الجامعات ولم يعودوا يهتمون بالعلم ولا بالمنهج بل معوا وضاعوا وهذا موجود في العراق وموجود في الجزائر وموجود في أماكن كثيرة تجد الشاب السلفي الحريص على دروس العلم الحريص على البحث العلمي والتحقيق ودعوة إلى السلفية إذا به لما يدخل الجامعة ويلتقي بالنساء والبنات الفاتنات يضعف إيمانه ويضعف, دي ويضعف دينه وتجده يهتم بأمور الدنيا وربما حلق لحيته وأخففها وربما أصبح يشاهد البرامج المحرمة وربما أصبح يخلو بالنساء وربما أصبح له حبيبه ونحو ذلك فأقول إن الدراسة في الجامعه المختلطة أمر عظيم وحصل بسبب فساد عريض فهذا الذي أنا رأيته وبلغني وذكر لي عدة قصص في هذا الباب لذلك أنا الذي أعتقد أن التدريس والدراسة في الجامعه المختلطة حرام وأنا الإنسان يتقي الله جل وعلا ويبتعد عنها لكن لو أن عالما أجاز ذلك تبع لفتوى بعض العلماء المعروفين بالسلفية ويعني اتقى الله قدر المستطاع وابتعد عن النساء وحاول واجتهد وثبت على السنة لا أستطيع يعني أن أن من السلفية أو أن أجعل هذه مسألة ولاء وبراء بيني وبينه سواء كان من الطلاب أو كان من المشايخ هذه مسألة إذا أفت بها عالم كبير وعلماء كبار وعندهم قواعد شرعية يرجعون إليها وهي من مسائل الاجتهاد فأنا لا أجعل هذه المسألة مسألة تبديع ولا ولا وبراء لكن أنا أقول لما ترجح لدي وأعتقد أن هذا خطأ وأنه لا يجوز وأفتي من يسألني بهذا لكن لا أجعل هذه ذريعة لقاعا في من يجيز هذه الأحوال الخاصة أنا لا أطعم فيه وأرى أنه اجتهد فأخطأ والله أعلم أما تحليلهم الربا ما أدري ما ما علاقته أن الربا عم وطم في هذا يعني الربا حرام ولا أعرف أن هؤلاء أو مشايخ السلفية يبيحون الربا فما أدري ما مقصوده عن السائل مقصود السائل بأنه حتى الربا عم وطم الربا عم وطم في كل مكان باختلاط ولا بدون اختلاط ولا سواء كان مشايخ الجزائر موجود دون أم معدومون الربا موجودة ما كان كثيرة والله المستعان ونحن علينا أن ممين الناس الحرام والحلال وأنهم عن الربا وإنهم الأحكام الشرعية والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكننا نفعل هذا الأمر ليكون ذريع للطعن في أهل السنة أو في حكام المسلمين وتكفير حكام المسلمين لا نسلك هذه المسالك المشينة التي هي من مسالك أهل الأهواء والبدع والله تعالى أعلم